بسم الله الرحمن الرحيم الا ان المنيه ما انها للجنون نهى والناس قدلل جل وتبر ولمن ان الموت ليس بغافل من الله في فحره وبكى من ليموت المسن الكبير وكيف يموت الصغير يا رسول الدهر فناء فقص العمر او اطال الخاطف الخاطف الخاطف أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة حارت الأبكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن بلك الأموال واللا وعزل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجة أهل النهاء أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل الموم هو الخطب الأفضل والأمر الأشنع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 لم يلقبن ادم شده قط منذ خلقه الله اشد عليه من الموت ورو ابن حبان في صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام قال كانت عباره كلها عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحر عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصر عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأنا إليها وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلامه ماذا نصيرك إن روحك غرغرت جاء المفرط يقول ختامه اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموته وترفع الأقلام فيا عبد الله تأهب للموت فما طلب أحدا وأعجزه ولا تحصن منه متحصن إلا اختطفه لا لتباشرون أجداثا وحدا وسيضحك الباكونا بعذا وسيستشيد بك البلا وستخلق الأيام عهدا وسيشتهي إليك بعد الموت بعدك لله ضربك ما أجدتك في الملاعب ما أجد الموت ما لابد منه على احترازك منه جاهدا فلا يسرعن بكلبي له وليقصي ذن الحي قاصدا وليفنينك بالذي أفنى آباك به وجادا لو قد ضعنت عن البيوت ودوحيها وسكنت لاحدا لم تنتفع إلا بفحل صالح إن كان عندك وإذا الآكف من التراب نظرنا عنك قعدت وحضا وكأن جمعك قد غدا ما بيناهم حصصا وكادا يتلذى ذون بما جامعت لهم ولا يجدون فاقدا يتلذى ذون بما جامعت لهم, لهم, لهم يا نائما إلى كم هذا الهجوع إلى متى بالهوى هذا الولوع أتنفعك حال الموت الدروع حتى متى إلى زخار الدنيا نزوع ما حيلتك لو أتاك ملك المبت واختطف روحك من بين الضلوع أتملك الرجوع أم أنك من الخطفة ممنوع هيهات فليس ينفعك تذلل ولا خضوع ولن يشفع لك شافع ولا مالك المجموع شقك سهم المنون وخلت منك الربوع وناديت ربي ارجعون لعلي أدرك سجدة أو ركوع لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل فقد استباد الحق وأتبح السبيل لمن عقل ما ليراك بغير نفسك لا بالك تشتغل خذ للوفاة من الحياة لحظها قبل الأجل ولم بأن الموت ليس بغافهم عن من ما إن رأيت الوالدات ينبع إلا للثكل فكأن يومك قد آتا يسعى إليك على عجل وكأنني بالموت أوفل ما ترى بك قد نزل أين المرازبة الحجاحجة البطارقة الأول وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول وذو المشاهد في الوضع وذو المكاهد والحيل سفلت بهم نجد المنية كلهن بمن سفل لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل قم فابك نفسك وارثها ما ذنت ويحك في مهل لتحملن على الزمان فما عليه محتمل علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل فإن اتقيت فإن تقوى الله من خير النفل وإذا اتقى الله الفتاة فيما يريد فقد كمل كفى بالموت واعظا كأن الموت قد نزل ففرق بيننا عجلا كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا ألا يا ذاكر الأمل الذي لا يذكر الأجلا وما تنفك من مثل لسمعك ضارب مثلا وحينتك التي للموت في أن تحسن العمله وحينتك التي للموت في أن تحسن العمله ان تحسن العمل أي إخواني لمثل هذا فاعد اي اخواني لمثل هذا فاعد الى كم للتراخي والتمادي وحادي الموت بالأرواح حادي فلو كنا جمادا لست عظنا ولكن أشد من الجمادي تنادينا المنية كل وقت وما نصي إلى قول المنادي وأنفات النفوس إلى انتقاص ولكن الذنوب إلى الزياد إذا مزر عقارنه الصرار فليس دواؤه غير الحصاد كأنك بالمشيب وقد تبدى وبالأخرى مناديها ينادي وقالوا قد قضى فقروا عليه سلامكم إلى يوم التنادي روي أن بعض الصالحين كان ينادي ليلا على سور المدينة الرحيل, الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل فلما توفي فقد صوته أمير المؤمنين فسأل عنه فقيل إنه قد مات فأنشأ يقول ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمان أخ طالما سرني ذكره فقد صرت أشجال ذا ذكره وقد كنت أغدو إلى قصره فقد صرت أقدم إلى قبره وكنت أراني غنيا به على الناس لهم الد في عمره وكنت متى جئت في حاجة فأمري يجوز على أمره فكن لم يخل الندى ساعة عَلَى يُسْرِهِ كَانَ أَوْ يُشْرِهِ تَوَلُّنُهَا وَكَفِي خَيْرِهِ وَتَأْمَانُ لَيْلِكَ مِنْ شَرِّهِ فَصَارَ عَبْدًا إِلَى رَبِّهِ وَكَانَ عَلِيًّا فَتَى دَهْرِهِ اهْتَذَهُ الْمَنِيَّةُ مُقْتَالَةً رويدا تختل من ستره فلم تغني أجناده حوله ولا المسرعون إلى نصره وأصبح يعد إلى منزل سحيق تؤني في حفره تغلاق بالترب أبوابه إلى يوم, يوم فَانْفَى فِي حَشْرِهِمْ إِذَا يَوْمَ يُنَادَى فِي حَشْرِهِمْ وَخَلَّ القُصُورَ الَّتِي شَادَهَا وَحَلَّ مِنَ الْقَذْرِ فِي أَعْرِهِهِمْ وَبَدَّلَ الْبُسْتَ فَرْشًا خَضِرَا وَرِيحًا صَرْفًا الْأَرْضِ من عطره أخو سافر ما له أوبة غريب وإن كان في مصره فلست أشيعه غازيا أميرا يصير إلى ثغره ولا موت لق له قافلا بقتل عدو إلى لَتُطْرِهِ أَيَّامُهُ الصَّالِحَاتُ بِالْعِرِّ إِنْ ذَا لَحْنُ لَمْ تُطْرِهِ فَلَا يَضَعُ دَمًا أَخِي هَالِكًا فَكُلٌّ سَيَمْضِي عَلَى أَثَرِهِ فَلَا يَضَعُ دَمًا أَخِي هَالِكًا فَكُلٌّ سَيَمْضِي على إثره انظر. لنفسك يا شقي حتى متى لا تتقي أو ما ترى الأيام تختلس النفوس وتنتقي انظر بطرفك هل ترى في مغرب أو مشرقي أحدا وفالك في الشدائد إلا جات بموثقي كم من أخ غمضته بيدي نصيح مشفقي ويئست منه فنست أطمع أن يعيش فنلتقي لا تكذبن فإنه من يجتمع يتفرقي والموت غاية من مضى منا وموعد من بقي منا وموعد من بقي انظر لنفسك يا شقي حتى متى لا تتقي أو ما ترى الأيام تخترس النفوس وتنتقي شيع عمر بن عبد العزيز جنازة فلما صرفوا تأخر عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له أصحابه يا أمير المؤمنين جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها فقال نعم ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلى قال خرقت الأكفال ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم ألا تسألني ما صنعت بالأوصال قلت بلى قال نزعت الكفين من الذراعين والذراعين من العضدين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 وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إذبارها يساكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي الحول والقوة الجليل إنا لمستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل داروا أذى لم يزل عليل يشكوا أذاها إلى عليل كم شاهد أنها ستفنى من منزل مغفر محيل كم مستضل بظل ملك مخريج من ظله الظليل لابد للملك من زوال عن مستدار إلى مدين كم تارك الدهر من أناس مضا وكم غال من قبيل كم نغص الدهر من مبيت على سرور ومن مقيل كم قد تل الدهر من أناس يدعون بالويل والعويل هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا بليل يعجبا من جمود عين لم تار من حادث جليل كأنني لم أصب إلف ولا قرين ولا دخيل ولا رفيق ولا صديق ولا جفيق ولا عبيلي مني إذا ما ثكلت خلا ثنيت صدرا على خليلي ينس لا بد من فنائل فقص للعمر أو أطيل ما أفضع الموت للأمان والآمل النازح الطويل ما أخوض الناس منذ كان في كل قالم وكل قيل ما أفضل الرفض للملاه والصبر للفادح الجليل ما أزين الجود من حليف ما أشين البخل من بخير صبر جميل لا تجزع لريب الدهر واصبر فان الصبر في العقبى سليم فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم ما فات الهموم اذا ضاق الخناق فكن صبورا كيما فالشدائد لا تدوم فبالصبر الجميل تلالؤ اجرا وتعطى بعد ذلك ما تروم وتعطى بعد ذلك ما تروم وتعطى بعد ذلك ما تروم فكم من محنه عظمت ودامت وخان موصل وجف حميم اتى فرج الاله لها صبا فما امسد واقلعت الهموم فما امسد واقلعت الهموم فسلم فالذي ابى يعافي وتقبل الله فهو بنا عليم فسلم فالذي ابى يعافي وتقبل الله فهو بنا عليم وتقبل الله فهو بنا عليم قال يزيد الهاشمي أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش وأمن الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام عيوب الدنيا بادية وهي بتغيرها مواعظها منادية لكن حبها يعمي ويصم فلا يسمع محبها نداءها ولا يرى كشفها للغير وأذاها كم قد تبدل نعيمها بالضر والبوس كم أصبح من هو واثق بملكها وأمسى وهو منها قنوط يؤوس يروى أن عيسى بن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة فقال لها كم تزوجتي فقالت لا أحصيهم كثير قال فكلهم مات عنكي أو كلهم طلقكي قالت بل كلهم قتل بل كلهم قتل فقال عيسى عليه السلام بئس لازواجك الباقين كيف لا يعتبرون بازواجك الماضين قطات منك فبا الى الاماني عن ظهر علم الطير فاني واذا استن ان أبقى لشيء ما فيك يا دنيا وإن يبقاني فالآن يا دنيا عرفت كيف ذهبي يدار كل تشتت وزوالي والآن صار لي الثمان مؤدبا فغدا علي وراح بالأمثال وقصرت السبيل إلى الهدى وتفرغتهم من علم أشغاله ولقد أقام لي المشيب نعاته تفضي إلي بمفرق وقذال ولقد رأيت الموت يبرق سيفه بيد المنية حيث كنت حياري ولقد رأيت عوى الحياة تخرم ولقد تصدى الوارثون لمالي ولقد رأيت على الفناء أذلة فما تمكن رب انتصر في حالي واذا تظطرت رايت خطبا فوادث يجرينا بالارض ناب والاده واذا تناصب الرجال فما اغ مسبا يقاس بالصالح الاعمى وإذا بحثتم عن التقى وجدتمه رجلاً يصدق قول له بفعلاني وإذا اتقاهم امرؤ أم وأقى عنه فداه بينما كريم ومعاني وعلى تقيمي إذا ترى الساخ في التقى تجان تاج سكينة وجلال والليل يذهب والنهار تعاورا بالخلق في الإدبال والإقبال وبحسب من تنعى منهم بأيام من خلت وليالي اضرب بطرفك حيث شدت فأنت في عبر لهن تدارك وتوالي يبكي الجديد وأنت في تجديده وجميع ما جدت تمنه فبانيه يا ايها البطئر الذي موفي غد في قبره متفرق الانصار هدف المناع وأضوى لنفسه من لاعب مرح بها مختار يتاجر الغي المضوى برشده حتى متاب الغي أنت تغاني الحمد لله الحميد بمنه فَسِرُ وَدَمْتَ بَحْ يَدُ البَقَاءِ لِلَّهِ يَهُمُّ تَطَشَّعُ جُلُودُهُمْ وَتَشِيبُ مِنْهُ ذَوَائِبُ الأَطْفَالِ يُمُّ النَّوَازِلِ وَالسَّبَازِلِ وَالحَوَادِثِ مِنْ فِيهِ يَكُنُ لَفْنٌ يوم التغربني والتبايني والتما سلوى الأمور عظيمة الأهوال يوم ينادى فيه كل مضلل لمقطعات النار والأقلال للمتقينا هناك نهل على تنوّجوا بنظرة وجمال زمرٌ أضاءت لإنحساب وجوهها سرها برقٌ عندها وتلاني وسوابقٌ بضرٌ مفاجلاتٌ جرات ثم صلبتوني طفيفة من كل أشعث كان أقضر لا حلام فالقر دائم رقع السربال ولقد عجبت من المثمر ما له نشي المثمر زِينَتِ الْأَقْلالِ وَإِذَبْتُ لِيَ تَبَدَّلَ وَجْهِي كَسَائِلٍ فَادْذُلْهُ لِي مُتَكَرِّرِ نَفْخِهِ وَإِذَا خَشِيتَ تَعَذَّى عُنْفِ فاشدد يديك بعاجل الترحان واصبر على غياب الزمان فإنما فرج الشبار ذي مثل حل عقاني واصبر على غياب وج الشدائدي ممثل الوح الإعقني غوج